بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحا لله ما في السماوات وما في الأرض سبحا لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون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 صف أنك أنهم بنيانهم مرصوص. صف أنك أنهم بنيانهم مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. لِمَ وقد تعلمون. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وقد فلما آذَاغَ أَذَغَ الله, اللَّهُ قُلُوبَهُمْ والله لا يهدي اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَاللَّهُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ قَالَ عيسى بن مريم يا بني رسول الله إليكم مصدقا إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من الثورا مصدقا لما بين يدي من الثورا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 قالوا قالوا هذا فصحهم مبين قالوا هذا فصحهم مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام ومن اظلم ممن افترى والله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا والله متم, والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على, ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هالأدل لكم على تجاره يا أيها الذين آمنوا هالأدل لكم على تجارة تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجاره تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم و ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كما قال عيسى بن مريم للحواريين قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله من إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فآمنت طائفة فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا, ظاهرين فأصبحوا ظاهرين